حدث انما جعل الإمام يؤتم به خاصه اذا كان الماموم يطيل في السجود بعد الإمام يكره للماموم أن يتخلف عن إمامه في الركوع أو السجود بل ينبغي عليه أن يتابع امامه ينبغي عليه ان يتابع امامه ولا تأخر عنه وإذا كان يريد ان يدعو في سجوده فعنده النافله يصلي نافله كما شاء ويزود كما يحب ويطيل لنفسه ولا يتخلف عن إمامه من أجل إطالة دعاء في السجود بل عليه إذا رفع الإمام يرفع معه ويكره له أن يتخلف عن إمامه هذا الله تبارك وتعالى